لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء اتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم Inna het leven MIN een kitabi die geen leerlingen in het leven van een leerlingenverblijf, die geen leerlingenverblijf, die geen leerlingenverblijf, die geen leerlingenverblijf, die geen ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه الله أكبر